وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْتَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِنُونَ قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْمِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ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 كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّمُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ فَلَا أَعْمَدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ